في السماوات ولا في الأرض ولا أصر من, من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين يجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك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 وألنا له الحديد أنعمل سابغات وقدر في السرد واعملوا صالحا بِمَا بما تعملون بصير ولسليمان الريح قدرها شهر ورواحها شهر وأسلنا له عين القطر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 فَلَمَّا خَرَّتْ بَيَّنَتِ الْجِنُّ أَلَّا كَانُوا يَعْلَمُونَ الْغَيْبَ تَبَيَّنَتِ الْجِنُّ أَلَّا كَانُوا يَعْلَمُونَ الْغَيْبَ مَا لَبِثُوا فِي الْعَذَابِ المهيب.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 أعرضوا فأرسلنا عليهم سيراً عرماً وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذواتي بجنتيهم جنتين دواتي أكر وأثل وشيء من صدر قليل.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 وسروا الندامة لما رأوا العذاب وجعلنا الأغلال في أعلاق الذين كفروا هل يجزون إِلَّا ما كانوا يعملون وما أَرْسَلْنَا في قَرْيَةٍ من نذير إِلَّا قال مترفوها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 أكثر الناس لا يعلمون وما أموالكم ولا أولادكم بالذي تقربكم عندنا زلفا إلا من آمن وعمل صالحا فأولئك لهم جزاء الضعف بما عملوا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 وقالوا ما هذا الا ابن مفترى وقال الذين كفروا للحق لما جاءهم ان هذا الا سحر مبين وما اتيناهم من كتب يدرسونها وما صَنَّاهُ إِلَيْهِمْ قَبْلَكَ مِنَ الذِّينِ وَكَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَمَا بَلَغُواْ مَعْشَرَ مَا آتَيْنَاهُمْ فَكَذَّبُواْ رُسُلِي فَكَيْفَ كَانَ لَكُمُ قُلْ إِنَّمَا أَعِظُكُمْ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 in Algerije, in ala Allah, in de Araabia, in de Araabia, in de Araabia, in de Qul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 وقالوا آمنا به وأنا له التناوش من مكان بعيد وقد كفروا به من قبل, قبل ويقذفون بالغيب من مكان بعيد وَحِيَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ مَا يَشْتَهُونَ كَمَا فُعِلَ بِأَشْيَاعٍ مِنْ قَبْلِهِمْ إِنَّهُمْ كَانُوا فِي شَكٍّ